شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان الشاة اللي يروى أعمالهم فمن يعمل المثال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى الله الله ما أكره سمع الله من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين تواصل بالحق وتواصل بالصبر. الله أكبر. الله أكبر سمع الله لمن حمده.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 الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر الله الله اكبر سميع الله لمن حمده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 وعزائم مغفرتك والعزيمة على رشد والغنية من كل بير والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيزنا. لا همه غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا مريض الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجه من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ولا ولنا فيها صلاح الا اعنتنا على قضائها ويسرتها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 واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انك عفو إن تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وافضل الطغاة والمعهدين وسائر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا اللهم وفق لما تحب وترضى وخذ بناصيتي للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحه التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها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 فك حصارهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا قوي ويا عزيز ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من لا نحصيثنا أن عليك أنت كما أذنيت على نفسك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ووالدين وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم